لا يغلق فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليم كثير أما بعد إما خير الكلام كلام الله عز وجل وخير هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشضر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة غلالة وكل ولاه في النصر فكنا انهينا وتوقفنا في الدرس الماضي عند علامات النصر انهينا علامه النصر وقلنا علامات النصر الاصل فيها في العلامه هي الفتح علامه النصر الاصل الفتح تكون في الاسم المفرد جمع التكسير كالمبارع يلّخل عليه ناصب الانتصب آخره وينوب عن الفتحة الألف تكون علامة من النصب في الأسماء الخمسة خاصة وينوب عن الفتحة الكسرة تكون علامة النصب في جمع علامة فقط وينوب عن الآياء يكون علامة النصب في المثنى وجمع البكر السالم وفق بينهما أن المثنى ما قبل الذي مفتوح وما بعده مكسور وجمع أن مذكر سالم ما قبل لياء مكسور ملاذه مفتوح وينوب عن فتحه أيضا حلف النوم ويكون في المضارع مظاهر إذا دخل عليه ناصب في مظاهر إذا دخل عليه ناصب والتصل بأهله على الذهني أو الجماع ويان منكه خاف الله بعد ذلك على الخمر نعم، نا. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. فأما الكسرة، فتكون علامة لخفض في ثلاثة موارج بسم المفرد جمع التفسير وجمع المغادرة سن نعم جيد اسم المفرد المصر جيد سن إذا الكسر تكون علامة الخفض في ثلاث مواضع الخفض بجنة معناه السابق. ما هي علامته؟ الأصل في هذه العلامة هي الكسر وينوب عن همياء وينوب هم الفتح فأما الكسر فموضعها متى تكون علامة الخفض في ثلاث مواضع اسم المصرف اسم المفرد وجمع التكسير, المنصري وجمع, المنصري واضح؟ أما وجمع التكسير وجمع منثسر واضح المفرد وجمع التكسير وجمع السالم فكلها شبكه تعريفها فقط لدنا قيد هو المنصرف ما معنى المصرف أي الذي يقبل الصرف ما معنى يقبل الصرفة؟ اي يقبل التدوين بمعنى يقبل التدوين ولم يكن يجعل عليه الضفدع والمبني ما لازم حاله واحده صح لا. هذا المعرض يسري <تصفيق> على قسمين متمكن <تصفيق> امكن ومتمكن <تصفيق> غير <تصفيق> أمكن المبني هذا يوضح حيث هؤلاء سباويه حيث اسماء الموصوله اسماء الشرط هذه كلها مبينه اسماء الاستفهام اما المعرض فنجد ان حركه الاخر تتغير يعني من ضمنه الى من كان ليه الى هذا التغير يا يا نقول من ضمنه الى هذا التغير خلناه نسميه متباد واضح من ضم الى, الى كسره وتنويم ضمتي تحتي كسرتي واضح اذا قبل هذا قبل الكسره والضمتين التحديد الصوتي كان امجد واذا لم يقبلها كان غير تنمين. واضح الآن سنعرف متى يكون أم كيف؟ تلا كل كل سنعرف هذا الشيء. <تصفيق> هذا <تصفيق> متمكن آه. متمكن وحده متمكن؟ يتغير. ما يتغير من قبل إلى مك. فإلك من الكسرة والتنويم فهو متمكن متمكن تمكن من التغير وازداد تمكنا بأنه يقبل حتى الكسره والفتحه والضمه والتنميه ومتمكن قبل التغير لكن غير انك لم تقوى درجه في الامكان الى ان يقبل الكسره والتنميه مفهوم هذا ها؟ هو ضعف عبدالرحيم واضح والله السيد مكسور نعم ايوه وقايضه نعم اخ يسوع واضح اخ يسوع واضح كنت غائبا مره واضح داخل واضح ان شاء الله فهمتوا هذا؟ اذا اسم المفرد المنصرف ما معنى المنصرف معنى المنصرف تمكن تمكن وكان ما كان تمكن وكان يقبل التغيير ويقبل الكسره والتنوين فالاسم المفرد هو ما, لا... ما ليس ما ولا جمع ويقبل التنوين والحصر هو يا جمال التكثير شبكه تاليفه المنصري هاوي يعني المنصري بمعنى متمكن من جمع المؤنثين شبك واضح ايوه ها ايوه غير امك طيب نعم السلام عليكم ها انا علي في الفتاه انا في الدرس الله يمتع طيب لقد نشتري الحق ان شاء الله بعد يحتاج اتصل به السلام عليكم متمكن غير امثل متمكن يقبل التقدير صح معظم لكن لا يقبل الكسر ولت أمكن، فهذا غير أمكن، يعني لم هو تمكن من التغيير، لكن ليس بقوة، ليس بذالك تلك الدرجة، فهو غير امكن غير خالص في الإمكان، لأنه لا يقبل الف الكسرة، لا يقال مررت بأحمدى، أحمد. لا نقول جاء أحمدون. ورائد أحمدن الله الاحمدين لا يقبل ممنون نفسو شو يعني لمن قصد ما يقبل الكسره ما يقبل التني ما دام لم يقبل ها هو قبل التغير لما قبل التغير قبله ولا لا تغير الاخر قبل ضمن قبله ولا لا قبل تغير ولا يقبل هذا إذا متمكن لكن غير ان قادر لكن ليس الى تلك اللغه يعني يقبل كل انواع تغيراته قبل بعضها مفهوم <تصفيق> واضح القصد واضح بهذا الى هذا المستوى الى هذا التعبير واضح مفهوم ما ليس غير تمام طيب تقول هذا بالنسبه للمخالف جلست في المسجد تعالى في بيوت ألنى الله أن ترفع في بيوت الله أن ويرك الله فيها سمع. في بيوت بيوت ماذا جمع تفسير بيت بيوت جمع تفسير سبق معنا أو للا؟ مفهومة مفهومة؟ طيب جمع المؤلف الثالي ايضا اييييه كثير منصور هذا مررت بالمسلمات مررت بالمسلمات سلمت على على المؤمنات ها نقلت الدرسة إلى المؤمنات وهكذا يكون مجهورة وعلى الجديد تصم من شر النفاثات في العقل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر راسق اذا مقبة ومن شجر الغنم تاتا مجرور بالاضافه أنا تسرق. هل تفيد الكسر اشرب وعب وان كنتم كن اي يوجد له ازواجا خيرا من كل خيرا من كن استماتا لكن هو منصوب منصوب انه بدل من ازواجك ازواجا منصوب واضح والعاديات ورحا مجرور بحرف القصر وعلم جرده نعم نفهم هذا طيب وأما الياء فتكون علامة للخفض في المثنى وجمع المذكر السالم ويسماء الخبصة قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا الله على ما صدقوا الله ما عليه قوله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وقوله تعالى واذا قال إبراهيم لأبيه آذر آل قال الزوجين سنشد أبو بكه ونجعل لكما سلطانا فلا يخذون إليكما أنتما وباياتنا ومن تبعكما لا يجيب الغالب نعم لاخيك بحوجه لانه خمسه ايضا واضح وقوله صلى وحتى اللقمه تضعها في في امرأتك في في امرأتك لك بها صدق الموجودة في عند غير المسلمين هذا لا تجد إلا في الإسلام هم يقولون يكرمون المراه هم يدنيسون المرأ نرى عندهم سلعة تحمل في الأكياس والمفاتيح وعن الأبواب أبدا ما لا لا يكرم أحد يجعل سلعة باء الذي يكرم أحد يجعل له مقاما عاليا لا تصل إليه من الآحاد لا بتنجيس ولا بتبنيس. نعم لكن أهدي الضاطن يقلبون الحقائق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد ساعدك أن يتصدق بكل ما أليه قال ما عندي ورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنتظر تجرى ورثتك أنك عندي اللبث أغنياء خير أنتظرهم يتكففون النساء وإنك ما تصدقت صدفة الحل تبتقي بها وجه الله إلا كتب لك منها صدق حتى اللقمة يبارها الرجل في في راهة يعني في فمية يؤكدها هذه تبتقى منها صدق جاء تبتقى بذلك وجه الله استحضرانية التفرق نعم. ويسالوا خاله زوجها ويسالونك نعم ذي القمر كل شيء عليكم منهم ذكرى الله ومن في الحمو حميها او حميك سلم على حميها وسلم على حميها او على حميه او حميها واضح مم. اذا الير تكون علامه للحوض في قلنا ذكر شامل واسماء خمس الرحيم السلام تا نو رحمه و احسنني و طعش يوسي يسي و اليوم طيب ما شاء الفتحه ده. وما ادركنا من الفتحه فتكون علامه للخفض في الاسم الذي لا ينصرف هذا الاسم الذي لا ينصرف في حكايه طويلة الاسم الذي لا ينصرف تكتب الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي اجتمعت فيه علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ وترجع إلى المعنى إسم الاسم والاسم ينصر لا ينصرك هو الاسم الذي اجتمعت له علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى تمنعه من الصافي أو ما قام فيه, فيه إلا تقوم مقام الألتي إلا تقوم مقام إلا أي الله لا نيشاف خير ماذا يريد بين عندي والله أنا تسمو أنا أتطلع اليوم الله ما يا شيخ. أتى له رقم تا. مش هذا هذا الرقم هذا اللي عندك أنت أنت بالرقم هذا سبعة هذا رقم تعمل هذا. لا انتتصرت بياسي براهلو ستين طيب ورقني انا ما درا ها هذا ما دراك ماليس نصنع. وفيه علة تقوم وقام علة وفيه علة تقوم وقام علة. طيب. عيد تعرف؟ لاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي اجتمعت فيه علتان كان فرعية ترجع إلى اللفظ والآخر ترجع إلى ما هو أي اس... هو, ده... هو لاسم الذي الذي اجتمعت فيه علة تنت. الذي أشبه الفعل. جيم. آه في وجود علتين. أحسن. بافع لا في وجود إلتين إيه فرعيتين فرق إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى تمنعه من الصرف أو ما قامت فيه علة تقوم مقام العلة ممتاز ده هذا واضح نعم طيب نوع هو لزم الذي أشبال فعل ما من أشبال فعل يعني شاده ناهده من أي ناحية لا ما زاله من حيث أن الفعل, الفعل فيه علتين فيه وصفان في حيث أن الفعل الفعل فيه علتان أي وصفان إحدى ترجع إلى اللفظ وهي أن الفعل مشتق وهي أن الفعل مشتق من المصدر على الصحيح على القول أن المصدر هو الأصل وليس الفعل والأخوة ترجع إلى المعنى من حيث أن الفعل يحتاج إلى فاعل هاتان هما العلتان وأي <تصفيق> هذا؟ الذي لا يفعل أشبه فعل من حيث ماذا؟ من حيث أنه فيه علة. العلة في الفعل موجودة. الفعل مستقل من الجسم. والفعل يحتاج إلى الجسم. الفعل مستقل من الجسم أي مأخوذ منه. لأن أصل الفعل والمصدر يأخذ الفعل من المصدر كما يأخذ من اسم الفاعل أيضاً من اسم الفاعل. ك مذحريج لذحريج لكن الأمر الأصلي الأصل مصدره الأمر الثاني أن الفيل يحتاج إلى فاعل فالأولى علة في النصب والثانية علة في في الثانية علة في المعنى ولهذا قلنا علتين فرعيتين لأن الذي يؤخذ من غيره هي يكون فرع عنه غيره الأصل وهو ماذا وهو الفرع واضح والثاني أنه يرجع يحتاج إلى فائل وما دام يحتاج إليه فغيره اصل وهذا فرع واضح كنا لا من علتين قضيتين إحدى ترجع لماذا اجناك من حيث وجود وجودي فهيت صح؟ على الجد منا. نفهم؟ نفهم ولا لا؟ واجهات. يعني أنا لما أقول ضرب منين من الضرب جبنا من الضرب لماذا؟ الضرب يدل على حدث يدل على حدث وهو ما الذي هو المجتمع في ذهنك في ذهنك صح؟ لكن ضربة يدل على حدث وشيء زي في زمن الماضي صح؟ م. فأين الأصل؟ هذا ولا هذا؟ الأصل هو هذا مدد على شيء واحد أما ما يتفرع عنه يدل على الشيء ذا وزيادة يدل على الشيء وزيادة ضرابة في الماضي يدل على الشيء وعلى زمن الماضي فدل أن هذا فرع من هذا لأن هذا هو الأصل والله يا ولدنا، مفهوم؟ يعني باب التمثيل هذا، باب الخشب من أين أتى؟ أصله؟ شجر، شجر في عنصان فيك، أصله هو المادة، البلاط فيها أصل المادة وزيادة، إنتي غامها والله يا أخي، مفهوم هذا؟ باب التقليد ها غيره الرحيق. لا أخ عادي ياسر فإذا الضرب يدل على الحدث نفسه يعني المعنى المتخيل في الناس. معنى الضرب. فيه معنى ضرب عندك يعني مش معنى ضرب كل واحد يتصور ما معنى الضرب يقع الألم على غيره يقع الألم على غيرك بشيء ما إذا برمي بحجار بر يرميه بعصا بحديدة برطمه على وجهه برطمه على باره برطمه بمجمع اليد وفي ضرب الجزائري ماذا في ضرب وهو النطر جاه وضع فهذا هذا فاين خلاص إذا هذا أصل هذا فر قلنا عدتين فأيده فيه هذه موجود في فيه هذا بحيث، الضم محيد المعنى و هذا نذال هذا زيد صح هذا فعل يحتاج الى فاعل انه مستتر محتاج الى نائب هذا بحيث المعنى محيد مال ما دام احتاج الى هذا، هذا اصل وهذا فرآنا فكان فرآ من حين الضمان سيبتم الآن وجلح ها. هنا لما نقول ضاربا احتاج المثيم المنهم فنقول ضارب زيد ضارب زيدنا عم رب هذا الفيحل لما قلنا احتاجنا أن نتم الكلام ولا ما احتاجنا مدام هذا احتاج إلى هذا ألف مشبلا وأصل، وهذا متفتئ عليه، يأتي عليه، يأتي بعد. كأنه عليه، كانوا مترتب عليه، يحتاج إليه، مجب هذا يحتاج إلى الآخر، الفاعل يحتاج إلى الزاعي، فالزاعي أصل لهم، من حيث المعنى، ليش من حيث النظر؟ وال الحروف لا تفرنا، هذا زع ويا زال ويا ويا ودا، وذا غاد ورا وذا، ما عندش علاقة بينه؟ هذا اصل وهذا فرق من حيث المعنى من حيث المجلول ما الذي تفهمه نفهم ان زيد يحتاج الورم يحتاج الى الفعل يحتاج الى فاعل ما لم يحتاج اليه فهو اصل له يستلج عليه ما لم يستلج عليه اذا فهو بالنسبه له فرق ومن نعم يا سيد البعث غير فائز؟ شويه لباس إن شاء الله فهمتوا هذا ما هذا هذا المعنى الذي يفرض هذا نحي اللطف هل ان نحي الضرف واضح مع را مع را ده انا نحي المعنى هل المعنى لا نحي الضرف منها لكن من نحي المعنى يحتاج اليك هو بالنسبه له اصل فهمت من آه؟ طيب نروح نشوف هذا الاسم شبه الفعل ولا لا شبهه ولا لا ماذا يشبهه الفعل تدخل عليه الكسر يدخل عليه التنوين الفتحتين والكسرتين يعني لا تدخل عليه صح القائده ما اشبه شيء ها خاطئ خاطئ خاطئ خاطئ أصادق أو وحكمه خاطئ خاطئ أصادق برد حكمه هذه قائمة صح؟ ما أشبه الشيء خاطئ حكمه خاطئ حكمه أوفيا حكمه مفهوم؟ نعم. أنت جالس تحفظ ما شاء الله من أول مرة ولكن كلنا غيره. نعم واضح الآن ماذا ما, ما اشبه الشيء أو بي حكمه حكمة؟ نقول هذا هي القاعده لكن ما يلزم أن أتطلب في كل هذا فاذا فإذا الاسم الذي لا يُصلي يشبه الفعل سيُعطى حكمة. حُكمه لا يعطى حُكمه؟ لا تدخلوا كَسَرًا لا يُعطى المتنوي لا تدخلوا رضمتين أبحثين أكثر تدهوة المصح واحنا قلنا أن هذا الاسم متمكن قادر على التغيير لكن هذا التغيير ليس كاملا، كاملا في شيء دون شيء اذا فهو متمكن غيّة هو متمكن غيّة نعم واضح لا نبدأ من واحدة واحدة فهمنا. الآن نأتي ونقول هذه العلة ما هي تندرج بعد ذلك الامثله. أما الذي يرجع بالنسبة ليه اللي يرجع بالنسبه للمعنى فهي العالميه والوصفيه واللي ترجع الى لفظ جده اللي يرجع الى المعنى اين هو هذا ما يتعلق بالمعنى عندنا العالميه والوصفيه اما ما يرجع الى الرفض فعندنا شده التاليف بغير الالف والعجمى والتركيب يالت ألف ونور ألف ولا ألف ونوم. in het scherp واضح؟ إذا إذا الإسم حتى يكون لا يصرح لا بد أن تكون فيه علة لا بد أن تكون فيه علة إحدا هما تتعلم يشبه فعله في العلتين؟ إحدا من حيث الربط والأخرى من حيث المعنى إذا لا بد من علتين لا تكفي إلى واحدة واضح لا بد من علتين لا تكفي إلا واحد إما العلمية مع هذه الست وإما الوصفية مع هذه الثلاثة كما بيان واضح طيب اختب عمدت الآن فأما العلتان الفرعيتان اللتان ترجع الى المعنى فهما العلمية والوصفية العلمية والوصفية نفترض ها؟ بغير الألف بغير الألف. أن يكون مؤنس بغير الألف كعائشة وزينب وسؤال هو مؤنث لكن ليس بالألف المقصود أو الممدود أيقونا فالأئلتان الفرعيةتان ترجعان تبجعني المعنى هما العالمية والوصفية مفهوم؟ أما العلمية مأخوذة من العلم والعلم المراد به هو الاسم الذي دل على مسمى معين كذلك و... على مسمى معين بغير واسطة، بغير واسطة، على مسمى معين بغير واسطة، بعدين ندير كزيد، إيش على زيد، على مسمى معين بغير واسطة، كزيد، كزيد، ومكة، وعائشة. وحمزة ونحوها واضح اسمه مسم اسمه أيه المسمى مطلقه ألامه كلاهرين وأحب نفع وواشق وعادم وطره واضح هذا نفهم العالمين الآن أما الوصفية فماخوذ من الوصف والمراد به الوصف الصرفي وهو اسم الفاعل او اسم المفعول او الصفه المشبهه التفضيل طيب يا سيدي مفهوم الان اسم الفاعل اسم المفعول هذا في معناه في الصرف واوزانه في الصرف لكن على معناه الصرفيه وصفيه يدل على وصف كقولك مثلا ها مثل اا مثل العطشان عطشان، دل على وش كلنا، وغضان، ومثل مثنى، اثنين اثنين، هذا وصف. جاء التلامي الطلبة مثنى مثنى جزوج، هذا وصف. ونفعها وصف أيضا يعني وصف الهيئة ونفعها أيضا يعني سنين سنين طيب جيد واضحة التي ترجع إلى الله اما العيلة الى التي ترجع الى الله فهي سته ان الكره تانيث لغير الالف والعجمة والتركيب بيانة الالف والنون وزن الفعل والعدل. طيب نبدأ الآن في ذكرنا. طيب فيمنع من الصرف فيمنع من الصغف ما يلي واحد ما كان علما وهو مؤنث بغير الألف لذلك أرىكم واحد مثاله عائشة طيب عائشة علم ولا لا, لا. سدل على واحد اسمها عائشة مؤنث لو شو أنت. مؤنث بالأليف ولا بغيره بالتاء، ليس بالأليف هذا ممنوع من أصدق وجاءت عائشة لا نقول عائشة ورأيت عائشة لا تقول عائشة وضات بعائشه لا تكتب بأيشتي يا ولا بعائشه وضحت مفهومه يا شيخ ودي الالف ما معنى البداه يكفي كون فيه التاليف بالالف كافي للمنع من الصفر سواء كان عالم او نتاد كصحراء ووشنا و آ... سمى وسلمى وحبلى وجرحى ونحو واضح هل تستاذين هذه الا واحده بل التانيث بغير الالف قلنا التانيث بغير الالف كعائشه صح طيب فعائشه مؤنث لفظا ومعنى من هذه المعنى هي مرأة ولا لا؟ نعم. ومن هذه الضغط في تأريخ؟ هذا شر. ومثاله زينب. هذا مؤنث حقيقة ولا لا؟ نعم. لكن اللغه هل يوجد ما يدل تأريخ؟ هذا مؤنث. معنى, معنى دون الله. معنى دون رغم. الأول مؤنث لفظا ومعنى الثاني معنى لا لفظا ومثال حمزته أو حمزة وطلحة وعبيدة وعبدة وعسامة فهذا مؤنث لفظا لا معنى هذا المعنى اجتمع فيه علم والتاديب بغير الالف صح كنا لا بد فيه من علتان احداهما ترجع الى الظفر التاديب بغير الالف والاخرى ترجع من المعنى وهو كونه علم اذا هذا فيه علتين ما بين فيه علتين وبالتالي يمنع من الصلاه لكن مثلا مثلا شجارة شجره ما انها بتاولى لا لكن هل هي على ليست بعنا هذا ينصرف هذا ينصرف ينصر واضح الان انذاك يا شيخ من اشكل عليه هذه, هذه العاقبة يعني أو العاقبة الكؤوس نوعا ما يفهم الدرس هذا ما انسان إن شاء الله ما يقال نعم واصل والله وايد والله واصل فين شجره هذه مؤنده بالله لكن استعلمت اعتدل على شيء معين ومثله ايضا محمد محمد عالم ولا مو عالم عالم ولا لا لكن مؤنث ما مؤنث لا بالتاء ولا بغير التاء هذه ينصرف فيمنع يمنع من الصرف اولا ما كان علما مؤنثا لغير عله ثانيا ما كان الما اعجميا لا اعجميا مثاله ابراهيم وموسى وحارون وهارون وغيره ايوه لو في شيء ياتي في جت ايفون نو نعم واضح هذا ما يقصد بالعجمه اسم عربي الاسم ليس عربيا ان يكون هذا الاسم ليس عربيا لكن بشرط ان يستعمل عند الاجم علما ان يستعمل عند الاجم علما فان استعمل عند الاجم ليس علما لا على انه علم جاز... جاز صرفه مصر. ها؟ مصر. استعمل مصر. لا على الألمية. مثل كلمة استبرق هذا نوع من الحديث وليس من لغة العرب لغة عجمية الآن موجود في القرآن هل هو من توافق اللغات أو من شفرة الاحتكاك عرب أو رفض عجمي جاء في القرآن الكريم وهو نادر فلا يقطع لا يقدح في حكم الغالب هذا موضوع هو علم القرآن واضح اننا شئه الليل الناشئه لفظ اعجم وجنون ناشئه ليس عالم؟ اجن. شكرا هو ايش يعني عالم؟ شكرا ولا عجمي؟ طيب اعجمي او عجمي كعربي واعربي يقولون الفرق بين العجم والاعجم ان العجم هو ما ما لم يكن من العرب العجم ما ليس بعربي سواء تكلم العربيه او لا والاعجم هو ما لم ما لم ما لا يحسن او من لا يحسن تبيا من لا يحسن العربية واضح؟ من لا يحسن العربية كينا هذا التفريق نكتبه هذا التفريق نعم سلاة ها؟ كم تلحق طيب أنا أتصل بك مش مشكلة سلام عليكم نعم وصلنا فهنا العجمه العالميه مع العجمه كون اسما عجميا ادق مو اجنبي اجنبي ويطلق هذا مكان هذا ويؤكد هذا لكل حال يصلح يطلق هذا في مكان هذا فأن يستعمل هذا اللفظ على من على على في لغة العجم في لغة العجم متي يستعمل أسماء كثيرة لغة العجم كإبراهيم وإسماعيل وأيوب وإدريس ويوحنا منكأيل وإسرافيل موسى ويسا وهارو وإلى واضح هذا النوع الثاني لفوق ثالثا يكون علما مع التقييم دكتور جوز العلمية ان يكون علما مع, مع التركيب والمقصود بالتركيب هو التركيب المزجي ماعدي كريب <سؤال> اسم الصحابي معدي كريب <سؤال> ها كريب <سؤال> كريب <سؤال> تجمع كريب معد كريب وبعد بكه واضح حضره موت هذا هو التركيب نفهم التركيب رابعا العلمية مع زيادة الألف والنون أن يكون علما زيد في آخره ألف والنون كعثمان غطفان نبهان سفيان وسلمان يدخل هنا يدخل في العجمية في العجمة سلمان إلى آخر عفان وضحارة رابعا أن يكون علما أو خامسا أن يكون علما على وزن الفعلين مثاله احمد احمد اعلم ولا لا اعلم يجب ان وهو على وزن فعل على افعل تقول زيد احمد او تقول انا احمد الله على نعمه كذلك يشكو سفاد يزيد يحيى شيخ يحيى نعم الفعل واوزانه فعل وفاعل وفائله وفي المضايع يفعل او يفعل صح هذا عندك اسم عدب يدل على شخص معين وتجد ان وزنه كوزن الفعل احمد ليس فعلا انا احمد الله فعل لا وهو اسم جاء احمد وزيد يشكر الله وجاء يشكر، ها والمؤمن يحيى في طاعة الله وجاء يحيى وزن واحد ولا لا يا جميلة، ها واحد ولا لا؟ يقولنا كل كلمه تولا ذاته والعين واللف فربنا فيها المضارع في الماضي حمد صح على ولد صار تكون يقولون انهم حتى انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون الوزن يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم تقع على يقولون أسماء كيف تقع على انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم نمس، a نمسطه، نمسطه، نمسطه، نحن من من استفتاء والاختيار، شيء يعني. هو جزء الشيء خلاص اصلا صافا صح هنا صفه صفه صفه صفه صفه صفه صفه صفه اذا استاذ شيء يمدك ها هو وطر ما في شيء لكن زياده موجود ينوجوز يا موجود حتى موجود هنا ها جاينا موجود خلاص موجود مكان الفاء ايش هو ناين يومنا خلاص كنا الآن هذا ميجا ها هذا جبل هذه الحروف المجيده الفعل تدخله حروف فيها حروف ما هي مجموعة كبيرة اليوم تنسى مجموعة اليوم تنسى وجود جوالي اليوم تنسى في طالب قال ليش ما هي حروف زيادة بالدين قال اليوم تنسى لم يجد لم يفهم من الغد خال. ما يعرض زيادة؟ قال سألتمونيها لأن يمتل ساعدتها لم تقدمتها لم تقدمتها لم تقدمتها فحروف زيادة موجودة لو تقول سألتمونيها سألتمو فيه وفيه التاء الطاء غير موجود من أين جاء الطاء؟ جاء الطاء من أن أصل مصطفى, مصطفى وفي عندنا ذات الصالح يسمى البدال وهو يفضل الثاقة سمن فهذا الوزن الميم هي الميم، مخ، مخ، قها، الطاء أصل وجاء، ها. مستطيل يدخل في ماله عالميا مع المنتج الان هذا هذا وزن هل هناك فعل بهذا الوزن لا في ولا ماله ما يفعل الفعل اكل ياكل ضرب يضرب في فعل مضرب مضطرب مطلوب اسم مطلوب اسم صح إذا إذا كان عند اسم وعنده وزن لما وزنه نلقى وزنه كوزن الفعل إحنا نوزنها وزناه ولا لا أو فيناه هذا لي وزن الفعل إذا لا يخوته هذا اسم فهمتَ نتفق مصداق وزناه ولا ما وزناه كان وزنه هو صح؟ هل عندنا فعل على وزن مفتعل أنا أقول لك لا يوجد مدى لا يوجد مصطفى يقلم لكم الصور لأجل أهلا وزن الفعل لأن لا يقال لا يقال نأتي إلى أحمد وجدنا أن وزنه افعل وافعل هذا من أوزان الفعل كاكرم واجهش واعلم واحضر هذه كلها على وزن افعال صح احضر فعل امامه احضر احضرت قد احضر اكرم اكرمت قد اكرم هذه افعال اذا وهذا الاسم هو احمد على وزن الفعل لكن مصطفى مفتعل ليس بفعل، وبالتالي الاسم ليس على وزن فعل فلا نقول هو من من الصف لن إله إلا ما فاتح الله إلا خمس نوعا ما يقول لا بأس وإيه إذا كان علما هذا دنى عالم اخر اسم آخر عالم مدينه اجي اه ها اجي شخص يكون اللي اجي اجي اجي اجي اجي لا لا هو اجي اجي اجي اجي اجي اجي زين زاد يزيد زاد في الميزان يزيد في الميزان هذا زاد اصله زاد يزاد صح صح ها هذا الياء قلبناها قديما لان الياء لان الياء قائد يتحركت ونفتح ما قبل أصل العين صزاء. يزيد اليا زادمة. الزاي هو الفاء. الياء هي العين. الدال هنا يزيد أصلها تعلو. أصلها يز ييدو. فقل لا. مشين هذا الكسر؟ هذا السكون؟ والقدنا الكسر من هنا إلى هنا. يبقى معين واضح من الله طيب هناك يزيد يزيد؟ يزيد. من يزيد المكاسم كيف يزيد؟ أي إسم الوز بنفسه نفسه؟ ها؟ لا كلنا بنفسه واضح؟ واضح من اللحن. طيب تمام ليك يا نعم. ها هذا اسم العالم مكة عليه مكه تعين منطقه ولا لا إيه؟ إيه؟ مد... ولا لا يعني سو العالم اسم شخص ولا تعينها بنفسها موهينه موططن اوكي ماشي غطافين ايضا غطافين كقبيله هي ايضا آآ... يعني هنا على أصل اسم صاحب القبيلة غطفان أو القبيلة نفسها. القبيلة نفسها. يعني المجاناة ما لنا ولا نبض. لا, لا, لا <تصفيق> علم الإسماء. ها؟ لا علم والإسماء. إسمه عادي. من تقول محمد. تصف بها شخص ما شجرة أرض شيء عالمي لا تقبل. ما ما تقبلنه؟ لما تقول رقيته على الشجرة على شجرة. وراء الشجرات أو هذه شجرة أو نحن أو كذا شجرة شجرة ماذا؟ مطلق تتخيل في ذلك مطلق لكن محمد يعين شخص بذاته اسمه محمد لنا. واضح؟ هذا هو الشخص علم الشخص الآخر اللي ذكرت. هذا كعلم الجنس يعني عندنا, عندنا اسم العلم واسم الجنس وعلم الشخص وعلم الجنس واسم الجمع واسم الجنس الجمعي وكل واحد لو ضربته. هذا له ضوابط وهذا باب صحي خليك هنا بس وبعدين انتظر احمر تمام نزيد ثانيا خامسا <تصفيق> ثالثا أن يكون علما مع العدل العدل بمعنى الميل الميل عدل عن كذا ما لا هذا في اللغة وفي الاصطلاح النحوي هو تغيير وزن الكلمه من وزنها الاصلي الى اخر ولها وله صيغتان من فاعل فاعل الى فعل دون مدد فعل فاعل فعل ها فعل فعل, فعل, فعل, فعل فعل من فاعل إلى فعل هذا أول ثاني فاعل إلى فعال بالمجفادي و فاعله فاعله مشابهه بدون وعين والف ولام والاخرى فاعله في كتابك فاعلة فاعل سبقت فاعل سبقت الوقت الثاني فعل ومفعل فعال ومفعل لا نمت عليه أنا أزود هذه صيغتهم فعل ومفعل, فعال ومفعل. فعال ايضا فعال ها؟ فعال نعم ها؟ مستو وصيه مع, مع العلميه والوصيه في دون دون تصبح متن انا أي, اي اي ما وصيه نعم هذه ما وص بس نتكلم على الاجد عموما نتكلم على الاجد فعال ومتعله وحاجر ها؟ م... م... هذا العدل تكلم مع العدل انت نعم كما طيب اذا العلميه تكون مع العدل في فاعل وفعل فاعل وفعل فقط إيه؟ أما فعادي هذه لا تدخل هذيك لا قلنا نصح لك هذا مبني خلاف في خلاف اذا اكتب المقصود هنا والمقصود هنا العلميه مع وزن العدل وهو فعل مثاله عمر زفر, زفر أخر. لا أخر زحل, زحل قزح صح جشم غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا كان يشتر به الكفره مبنى وغيره م. واضح؟ مفهوم؟ إذن هذه هي السدة عالمية مع ست الأشياء تبقى لنا الآن الوصفية ما كان الوصفية سابقا فهمنا طيب أرجع للصدر كما يمنع من الصرف ايضا كما يمنع من الصنف أيضا ما كان فيه نقطتين رجعت السطر ما كان فيه واحد أو كمل السابع يعني شيئا الوصية مع زيادة الألف والنون الوصية مع زيادة الألف والنون مثاله عطشان جوعان ظمآن نعم شبعان شبعان ريان ها العدل ايوه فعل. هذا لا فعل هذا اسم هذا اسم أصله عامر كامر ومسطح وبيد عامر ومسطح اذا أصله هذا فرع بالنسبة لهذا وهو ذو منه من حيث الله أصله اسم فاعل؟ أعلم شكرا شكرا هل هذا نعم يا الله الوصفية مع زيادة أيفون من الوصفية مع زيادة أيفنو. طيب كذلك الوصفية, الوصفية مع مع وزني أزرق. ازرق اللون الازرق ازرق واصفر هذا وصف لا لا هذا وصف واورق وادهم واكحل واسود وابيض هذا وصف لا لا وهو على وزن الفعل اولاد اله ابيض افعل مفهوم الإله نعم القسم الأخير الوصفيه مع العدل ويقصد به وزن نفعل وكمتنى. وزن مفعل كمثنى وكذا وزن فعل كاخر كاخر كما قلت يا ابراهيم موحد مثنى وموحد ومثله ومرضى هذا محل كذا أخير. وأما ما زاد عن أربعة، خمس، يصل إلى حتى العشر ناس، وفعل توجدي واضح هذه وقد ذكرنا هذا هذا الكلام أو سبق هذا. الدرس في مواضيع أخرى، وصيغ، ومواضع موصوفة بأنها أخرى، <تسأل> أخرى. نعم. من أهل من أهل شيخ، يشترط طلبت تكون مفرد الشيخ في في الأولى الشيخ العالمي. ها؟ في لا، يشترط طلبت تكون مفرد عمر. في لا، هذيك هذيك سواء سواءاً دلّة تدل المفرد بالغائب أو في كل لا تدل هي 15 عشر محددة مجموعة يعني 15 عشر كلمة كوراب بن تنوش <تصفيق> خلي اماميه ورسيمه خليها اماميه هنا لا يوجد حيوج مشكله جوكته كثير يوجد نعم طيب ويمنع من الصرف ايضا سؤال العدل مع العدل موجود هو كأحاد وثناء موجود اكتبها اكتبها وصيَّة نعم أحاد وثناء وثلاث ورباع نعم مع وصيَّة هذه طيب أيضا ويمنع من الصرف أيضا ما كان فيه إلا واحده قامت مقام العلتين وذلك في نقطتين واحد التأنيث بالألف الموجودة أو غيرها أيها التأنيج بالأليفين الممدودة أو غيرها دقل الجهاز الممدودة أو غيرها مثل صحراء وحبلة وقصوى ودنيا والثاني منتهى الجموع وهو وهو جمع التكسير الذي بعد ألف في تفسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن واحدة منها مثاله مساجد مفاتيح مصابيح قواعد منابر رواحل زواجر, زواجر آه، مهدي، مطرب، أعلم ولا ما أعلم، طيب، مؤنث، ليس مؤنثا بالأديف ولا بالرجم، طيب، مرتضى، أعمى، في زيد عجب أنه في وزن الشعر فيه العدل، نعم. صح؟ وليس وصفا فإذا هو الم ولا يوجد فيها فهذا معرض لكن حركة الإهارة تظهر ولا لا تظهر؟ منع نظورها؟ واضح؟ مفهوم انتهى الجمعة وأن له أوزان فواعل فواريل ومفائل مفائيل وفائلل وفائليل وأثائل وأثائل فواعل وفوائل, وفوائل ها و لا يوضح الآن انت فاهم مش مفهوم نعم ااا تكون زي قاعده القحره تفصيل هذا ما زاد على تلك أحرف يمنع من الصرف بالاتفاق ما كان تلك أحرف يفصل إن لم يكن ساكن الوسط منع من الصرف بالاتفاق وإذا كان ساكن الوسط جاز فيه الوجه وجمعهم الشائك قوله قال الشائك لم تتلفى دعد لمعزلها ولم اتخاذ اتخاذ اتخاذ اتخاذ اتخاذ اتخاذ اتخاذ جعدو وجعدو هي واحده أنا... وبعدين تعمل جعدو واضح يكون هند وهندو لم تتلبس جعدو في موطنها ولم تسق جعد في العلبي جعد وذيده نصح هذا نصح في الواجب ولا نظر يعني نمشي على المستوى الأجرمية ما نستطيع نفصل كل شيء تفصيله يأتي في قطر أو ألفينية غير فيه في سؤال نعم سؤال طيب طن الواجب الواجب اتجيجي لا ما تبي دجاج من السليما حاشدك الى 5 ال 15 ما انسى نعم زيد عليها بس ديك نزل نص ربع ربع ال كم كارك... توقف على ثلاثة وخمسة انتا ها ها ها حضرت ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها كتب كتب ها ها ها كتب كده ده كده ده هو ده ابراهيم طيب ليه مكتوبوش لعيني طيب انا خير واحد مكتوبش اعطي لي المحاوله معلش ورقم مش ودا معلش ها فين فين مثال ما هو المثال انت مش مطلوب منك ها نصوب من نصوب ها نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب الورقة؟ ها نصوب منك ها نصوب منك ها ها ليش ما؟ آه؟ ليش ما؟ أنا أبغى أشوفه. لا أبغى أشوفه. ما لا بس زين ما بي له شيء غير طيب اكتبوا خلف 55 12000 جنيه من ال... ها؟, ال... ها؟, ال... ها؟ داخلي داخلي, داخلي. ال... داخلي. داخلي. ال... زي. هو الغياب يسجل الداخلي عندكم زي سمي جبنا الورقه بس المره الماضيه كان غايب غا... الداخلي كان الداخلي يكون غايب مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره مره حديث أو آية من الجانب المضارع الذي اتصل به والجماعة حال النصب من كذلك ماذا ما شاء أي جماعة أي لا. حال النصب وحال ضفه أخي أحمد ما ليش مجلس ما في ها طيب ايش يا شيخ انا اشرب اي Thank you لم تتلفع بفرط مرقها بعد ولم تسقى بعد من العلبه في Yes, Arabic and Kurdish. Haram يقولون Harlan. I call him as